أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثّا فكانت هباء أم بثّا وكونتم أزواج ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب الميمنة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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش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 واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحم لا انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوث أو اعباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجمعون لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقَاتِي وَمِنْ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهُ الضالُّونَ المكذِبونَ لَأَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُونٍ فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرعيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدّل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلو تذكرون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 أم أنزلتموه من المزني أم نحن المزنوون لو نشاء جعلناه جاجا فلو لا تشكرون أفرعيت النار التي تون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون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 لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون